السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم فصراحه جايين هو أزال. قاعد في هو. فضل. فضل. يلا إبراهيم الشاب تعلق صلاح فسان طيب بس الصلاح فسان طيب احنا هنالقاردة يعني تابعنا مع بعض الليلة الكبيرة او تابعنا موكب المولد من مدان القلعة الحد هنا آه. وطبعا احنا يعني الحقيقة كنا لازم نشوف حضرتك هنا واحنا مقبلين على الليلة الكبيرة آه. انا هيا كنت عايز في الاول حضرتك شفت الموكب بتاع مولد النبي قبل كده شفت في عدد كبير جدا من المدن المصرية عدا القاهرة مشتوش مش ابدا مشتوش في القاهره ابدا انما في مدن تانيه شفتها في اسيوط في طنطا في في يعني شبيني كوم يعني مثلا الموكب بتاع عمود النبي في, في البلاد اللي انا شفتوا فيها يعني كان بيعملوا فيه عربيات زي مثلا مهرجان الظهور كانوا بيعملوا فيها عربيات وكل عربية من العربية دي بتمثل طائفة من الطوائف وطبعا لأنها كانت مناطق ريفية فكنت تلاقي مثلا واحد فلاح واقف ومعه شدوف مثلاً بيمثل مهنته وحرفته تلاقي طبعا غير الحرف التانية اللي هي سهلة انما يكون واحد فلاح يطلع على عربية ويمشي في الموكب وطول ما هو ماشي ماسك الشدوف وعمالي فطبعا دي يعني محاوله لتجميع الناس بصفاتهم يعني المهنيه او بكينونتهم يعني او هويتهم داخل الهويه الكبيره اللي ماشي الموكب من وجهه نظر حضرتك يعني بيمثل ايه الاحتفال يعني وبذلك مولد النبي يعني آه مولد النبي باعتبرنا النهاردة بنحاول يعني نعرض للظاهرة الاحتفالية كمولد النبي في مصر آه والمولد عموما آه يعني مثلا اذا كنا بنعمل مولد مثلا للسيد البدوي بالضخامه دي او مولد مثلا لسيد ابراهيم الدسوقي بالضخامه دي فما فيش شك انه آه يعني آه مصدر آه اشعاع الدين ده كله اللي هو آآ آآ النبي عليه الصلاه والسلام يعني ضروري يبقى بيوحد جميع الناس دول يعني في ناس ممكن يقول لك ايه ده من محاسيب سيد الرفاعي لكن احنا كلنا من محاسيب النبي يعني فضروري فضروري يبقى اكبر مولد في في البلد يعني الصراحه مولد النبي كظاهره مش موجوده الا في مصر بالشكل ده في البلاد العربية او كلها انا مره شفت في لبنان رحت زور لبنان فلقيتهم مولعين نار على نواص الشوارع فقالوا لي إن ده احتفال بمولد النبي إنما ما شفتش أكثر من كده قال لك يعني المعروف إن الظاهرة الاحتفال بمولد النبي بهذه الشكلة مش موجود غير في مصر مش موجود غير في مصر تفسيرك لده كفنان تفسير إن ما فيش مصر غير في مصر ساس لحنا حضرتك عملت الليلة كبيرة سنة كانت تقريبا عملتها تقريبا سنة سبعة وخمسين ستة وخمسين حقا كده الليلة كبيرة العمل اللي حضرتك قدمته كصورة غنائية ولو كان مشروع يعني حضرتك عملته. نتيجة معايشتك لكتير من الموالد ورغبتك في التعبير عنها ولا كان حضرتك طلبت بانك تقدم هذا العمل فمن اجله تعاملت مع الظاهرة وعايشت المولد لا انا فكرت ان انا اعمل اوبريت كبيرة طويلة عريضة فكان الـ الـ الافتتاحية بتاعتها بتحصل في المولد فاشتغلت في المولد وروحت وقعدت يعني الم العناصر بتاعته وتأمله وحاجات كده فلما عملتها وخلصت لقيت نفسي ان انا عملت عمل قائم بذاته مش محتاجه بقى الى الاوبريت ولا لأي حاجة فاكتفيت بيها بعد كده برضو يعني عملت حاجات بس ما يعني ما خدتش حظ الليله الكبيره لانه يعني ما ننساش ان الليله الكبيره دي تلحين سيد مكاوي فسيد مكاوي يعني يرجع اليه جزء كبير جدا جدا جدا من الفضل في نجاحه يعني يعني غياب حضرتك او غياب الفنان الـ الـ في الوقت الحالي عن هذا الجسد م. عن هذه الكتله من واللي هي يعني منها كفنانين او بتاعته عنها موجوده ولها مفهمها ولها قيامها ولها وجدانها ولها تعبيرها عنه م. يعني ما انتش بعيد ما انتش بعيد عن الناس دلوقتي لا انا مش بعيد بالنسبه لسني ودرجه الشيخوخه أنا وصلت لها ما أعتبرش بعيد إحنا دلوقتي ع... إذا كنا عايزين نسأل نسأل على ال... الناس اللي في السن اللي إحنا كنا فيه زمان بننزل الموالد ونروح في الحتة دي يا ترى مثلا طلبت الفنون الجميلة اللي هم بين سن 18 سنة و 22 سنة بي... بي... بيحسوا إنهم عايزين ينزلوا إلى الموالد دي ولا لا أنا طبعا ما سالتش يعني لو كنت قلت لي كنت سألت قبل ما اجي أنا أعتقد أن زي ما شوفنا النهاردة الموكب بتاع الاحتفال والليلة الكبيرة قمته في يعني الفرد ينصهر في المجموعه بيبقى له إقاعه وحركته ونبضه الحي سواء في ما يغنيه او ما ينشده أو ما يردده او في حركته ككتلة يعني مجرد اقتراب الفنان ان حضرتك مجرد اقترابك من المولد يعني أفرز هذا العمل الليلة الكبيرة يعني لو كنت يعني استمريت أكثر في معايشة مثل هذه الظاهرة الحضرية غصت أكثر كنت عملت عمل تاني أو ثالث أو, أو رابع أو عشر أو استوحيت من وين؟ طب نفر ده عملت عمل تاني أو ثالث أجيب أه. سيد مكاوي لحن وتنيني أنا ما بكلم عن الفنان ما بتكلمش عن صلاح جهين أنا بتكلم عن صلاح جهين وسيد مكاوي وعن أي وكل فنان بينتج لازم يكون مقترب من ال الحضرية اللي موجودة في الواقع بتاعه ويقرب من الناس الكتلة الحية ده في المول أو في أي احتفال ده احنا يا أستاذ مش بنقرب منهم بس ده احنا بنتفعص في وسطهم يعني طبعا أنا عايز أسأل حضرتك دلوقتي أما بتوصل لحد المولد وإحنا شايفين لوقتي الرئيس حنتيرة ولا غزال الغزية ما يرددوا المنشد أو المغني الشعب يعني لما يكن الفنان هنا إزاي حضرتك مسؤول عن إنه يتواصل مع الجسد المجموع ويتأمل فيه يستلهم منه ويؤثر فيه ويشكل في وجدانه وفي عقله أنا عايز أقولك على حاجة حزعلك الناس اللي هما بيعملوا الفنون التلقائيه والفنون الشعبية واللي كان زمان الواحد يروح يقعد فيه في وسطهم ويرجع بحصيله قد كده الناس دول بقوا بيغنوا الأغاني اللي في الراديو تبصت تلاقي كده نفس كل واحد شعنة بحديد كده ويقول لك يا حبيبي طلخي يا بكري يا آسي مثلا يعني و... ويدقوا على المزمار وعلى الطبل وحاجات كده طيب أنا من هنا حضرتك بتطرح نسألك خطورة تأثير أجهزة الاتصال وال... زي التلفزيون وزي الراديو واللي هي أدواتكم الأساسية كفنان بتؤثر في كل الأساس دي, دي, دي مش أدواتي أنا دي أدوات العصر طيب أدوات العصر دي يعني اللي بيتعامل معها الفنان الزي بي... حضرتك يعني معنى كده ان الكلمه اللي بتقولها يعني بتاثر في كل الناس وممكن زي ما زي ما حضرتك بتقول تاثر حتى على الفولكلور وتاثر على الفن التلقائي ممكن تشوهه لا دي خلاص مسحته اه هي مش مش تشوهه مسحته خلاص ده اللي بقول بيفرض مسؤوليه اكبر على الفنان ان هو يتنوا متواصل مع الناس انا شخصيا الفكره المسيطره على تفكيري هو فلننتظر ننتظر ونرى لأن وسائل الاتصال دي هتتقلب مفاهيم كتير جدا تلفزيون الريو. والراديو تلفزيون والراديو زي ما عملت الصحافة يعني الصحافة لما ظهرت عملت تغيرات كبيرة جدا مش بس في مصر بل في العالم كمان الاداه فعلا بتغير يعني بتغير من, من كل حياة الإنسان التلفزيون والراديو والمطبع أو ما شابه ذلك لكن الفنان ما بينتظرش الفنان اللي بيتعامل مع هذه الأداة يعني وما تحمله الأداة دي مسؤولية الفنان اللي هو بيسبق ما بينتظرش لا أنا بشوف ظاهرة إنه الفولكلور بيختفي بيختفي ليه؟ لأن في حاجات بتطفع عليه لأن ما نقدمه من خلال هذه الأدوات منفصل عن الناس تقدر تقول كده؟ طيب ما هو أنت الفنان؟ لا أنت الفنان